الجبار كلما انطفأ حلم خلق الله لك حلما اجمل وكلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرى اروع الجبار هل هشمتك الظروف وتواطأت ضدك الكروب وتكالبت عليك الازمات هل غير الفقر ملامحك واجدبت الامراض حقولك وجعلك اليتم تبدو ضئيلا واحاطت بك النظرات المهينة روحك المنكسرة قلبك المهشم أنفاسك الضعيفة تحتاج إلى من يجبر التهشم والضعف والانكسار لماذا لا تتعرف على اسم الجبار لتجبر بمعانيه الرحيمة كثورك وتضمد بظلاله جروحك وتهدي بنسائمه عواصف روحك الهوجاء قلبك المهشم كيف تهشم من معاني اسم الجبار الذي يجبر أجساد وقلوب عباده فالعيش في كنف الإله يمدنا بمراهم الصحة وضمادات السعادة ومسكنات الأوجاع ومضادات الهموم فهو سبحانه علم أن كثورا ستعتري عباده في أبدانهم وقلوبهم وحياتهم كسورا تترك ندوبا على جباههم وآثارها على أرواحهم لذلك تولى جبرها برحمته وسمى نفسه بالجبار ليعلم عباده أنه هو القادر على جبرها فيلتجئون إليه انكسارات الحياة عديدة حادث تتكسر فيه العظام إهانة تتحطم منها النفس فقر تنحني معه الروح مرض تنهار عنده القوى عقدة تحاصر الطموح رهاب يخنق عفويتك كره تتمرد معه أحاسيسك ظروف تجعلك تنكس رأسك وبقدر هذه الانكسارات تتفتح أبواب السماء بضمادات الرحمة ومجبرات الود كم من يتيم تكسر نفسه النظرة صاحبه المتغطرس ولولا الجبار لتحطمت نفسه للأبد وكم من ضعيف صفعته الحياة بيد أحد الأقوياء لولا الجبار لظل منحني الرأس طول الحياة وكم من فقير أذلته كلمة قالها له أحد الأثرياء لولا الجبار لبقيت تلك الكلمة وصمة يعير بها طيلة عمره يجبر الكثير ويساعد الفقير ويرفع من شأن الصغير ويقدم المتأخر تضمد رحماته جراح النفوس نعرف نحن أشخاصا عانوا من شدة آبائهم ومع ذلك خرجوا غاية في الرحمة عانوا من سخرية أقرانهم ومع ذلك صاروا متميزين ناجحين عانوا من الأنيميا والسل وحساسية الصدر وكبروا فصاروا أصحاء أقوياء أين تلك العقد وأين آثار تلك الأمراض لقد جبرت لقد أذهبتها ضمادات الرحمة لقد قدر الجبار أن تختفي واجبرني شرع لنا أن نقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني واجبرني وكأننا نتكسر في اليوم كثيرا فنحتاج أن يجبرنا الله كثيرا قبل حوالي ثمانية عشرة سنة ماتت ابنة أخت الوحيدة بين يديها صرخت صرخت اختناق سمعتها من الغرفة المجاورة كانت الصرخة الأخيرة فدخلت على أمها قبيل الفجر وفي قلبها من الحزن والانكسار ما نمت عيناها وتنهداتها به فأرشدتها إلى الدعاء الوارد اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فقالت ذلك الدعاء وصوتها يتهدج من وقع المصيبة فارتفعت كلماتها المتكسرة الى من يجبر قلوب عباده فعوضها عن ابنتها اليوم ببنين وبنات رزقها الله برهم وافضل عليها وعلينا من عطاءاته اذا التهبت نفسك اذا احترقت احلامك إذا تصدع بنيان روحك فقل يا الله وحل العقدة من لساني في العام الفائت التقيت طالبا لديه عقدة في لسانه لا يكاد ينطق بكلمة دون أن يعيدها عدة مرات أمسكته ونصحته ألا يسجد سجدة لله إلا ويدعو وحل العقدة من لساني يفقه قولي التقيته هذه السنة فإذا به كأفصح ما يكون سألته وقد نسيت نصيحتي عن السبب فقال دعاء وحلل عقدة من لساني لقد حل الجبار تلك العقدة إنه الجبار ما من أساء إلا وهو رافعه وما من مرض إلا وهو شافيه وما من بلاء إلا وهو كاشفه تتزاحم الآلام في قلب العبد حتى ما يظن أن لها كاشفة فإذا بالجبار يجبر ذلك القلب وبعد أشهر ينسى العبد كل آلامه وأوجاعه لأن الله لم يذهبها فحسب بل جبر المكان الذي حطمته فعاد كأن لم يتهشن بالأمس يجبر القلوب والعظام والنفوس ويقدر أن تتداول جراح ويكفكف الدموع سبحانه اذا رضتك الهموم وغشيتك الكروب فلا تطل البكاء سجادة توجهها الى القبلة تقضي على تلك الهموم والكروب في لحظات باذن الله يحبك مبتسما جلس بالانكسار بعد صلاة المغرب يستغفر الله جيبه خاو الا من ريالات لا تصنع امام احتياجات الحياة شيئا يكاد الناظر اليه من بعيد يدرك مدى الفاقة وكمية الخدوش المتناثرة في نفسه ولكن الجبار كان ينظر إليه من أعلى سماوات فما كتب عليه تلك الليلة أن ينام إلا وقد سد فاقته بما لم يكن يتوقعه أو يتخيله يحبك سبحانه مبتسما فيصنع من جميل أقداره ما يعين ثغرك على الافترار ويجعل الابتسامة تطرد ملامح الكرب على وجهك إذا رأيت منكسرا فاجبر كسره كن أنت الذي يستخدمك الله لجبر الكسور لا تنم وجارك جائع لا تضحك وأخوك يبكي لا تنعم بدفء بيتك وهناك من هدهدت رياح الشتاء أبدانهم الضعيفة العربة يقول صاحبي رأيت عجوزا تدفع عربة بقرب الحرم مليئة بالحاجيات كانت السنوات قد شققت جلدها بما فيه الكفاية رأى فيها أمه فبكى كل شيء فيه وكان آخر ما بكى عيناه أخرج كل ما في جيبه ودسه في يدها ونفسه تكاد تسقط من الحزن على تلك المسكينة يقول لم يدر في خلدي أني أتكرم عليها أو أن الشكور الحميد سيشكرني كنت فقط ارتق شرخا جلبته صورتها المنكسرة في نفسي ولم افلح لم يمض ذلك الشهر الا واضخم مبلغ يحصل عليه في حياته مودع في حسابه البنكي لن يدعك الله تجبر كسور الضعفاء ثم لا يشكرك فهو الشكور الحميد كن بلسما ان كان حالك ارقما وحلاوة ان صار غيرك علقما كن النافذة التي يتسلل منها الهواء الشفيف على النفوس التي خنقتها أدخنة الحياة الصعبة تخلق بخلق الجبر كن اليد العليا يزور النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي المريض يكنس أبو بكر رضي الله عنه بيت العمياء ويطبخ لها طعامها يموت عبد الله بن المبارك فيفقد الفقراء تلك الأرزاق التي كانت توضع عند أبوابهم قبيل الفجر فيعلمون بعد موته أنها منه يموت أحد خصوم ابن تيمية فيبشرونه بذلك فيغضب ويذهب مباشرة إلى أهله وأبنائه فيعزيهم ويقول لهم أنا كوالدكم لا تحتاجون شيئا إلا وأخبرتموني كانوا منشغلين بالهمة العظيمة مهمة جبر القلوب المنكسرة كان الله يستخدمهم لذلك الشرف العظيم ثلاث وثمانون اخبرني صاحبي وقد كان طالبا في جامعة ام القرى انه في طريقه الى الجامعة لقي معتمرا يسأله عن مركز الشرطة اخبره صاحبي انه مستعجل فموعد مادة النقد قد شارف على البدء والتي كان الأسبوع القادم هو موعد الاختبار الصعب فيها ومع ذلك فقد أركبه ليقربه من وجهته وفي السيارة أخبره أنه قبل ثلاثة أيام فقد في الحرم محفظته وجواله وجواز سفره وكلما يثبت شخصيته أصبح مجهول الهوية لا يستطيع الأكل ولا المبيت ولا التواصل مع أحد قال ذلك المعتمر لصاحبي لقد تعبت وعند هذه الكلمة بالذات أجهش بالبكاء ثلاثة أيام وأنا أتكفف الناس وأنام في الشوارع كان منكسرا بدرجة كبيرة يقول صاحبي إنه واسع وذكره بالله وقال له إن الله لن يفقدك هذه الأشياء في الحرم حتى تذل لغيره فقط اسجد له واطلبه وسوف يحبوك ثم اعطاه ثلاثة وثمانين ريالا وهي كل ما وجده في جيبه وانزله وقد رأى ملامح الابتسامة على ثغره بعد اسبوعين ظهرت درجة اختبار مادة النقد والذي لم يحل فيها اي فقرة لصعوبته وقد وطن نفسه على الرسوب فيها لانه يستحق فيها الصفر فإذا بها ثلاث وثمانون درجة من مئة عدد الريالات التي أعطاها ذلك المعتمر باتت عدد الدرجات التي نالها في الاختبار بلا زيادة ولا نقصان نعم أشياء كلما حاولت أن تنكر وجودها ظهرت بشكل أوضح وأصرح كلما قررت ألا تسمعها صرخت بصوت أكثر إذهالا وإدهاشا إنه الله يا صاحبي إنه الله لما استعمله الله في جبر كسر ذلك المعتمر شكره حجرة الخادم إذا طرقوا أبواب الملوك فطرق أنت باب الملك الأعظم إذا وقفوا بذل بساحة أمير فقف أنت بساحة الإله الأكرم إذا سافروا من مستشفى إلى مستشفى فقم بالليل وقل يا الله بيده مفاتيح الفرج الشفاء له خزينة عظيمة القدر والحجم أتعلم أين هي تلك الخزينة؟ إنها عند الله وإن من شيء إلا عنده خزائنه السعادة كذلك لها خزينة الأمان أيضا والراحة والرضا أتترك من بيده ملكوت كل شيء وتنصرف الى عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كم هو مضحك ان يترك زائر ملك من ملوك الدنيا الانشغال بالحديث مع الملك ليدخل الى حجرة الخادم ويتحدث اليه نحن نفعل ما هو اكثر اضحاكا من هذا حين نترك مناجاة ملك الدنيا والاخرة سبحانه وطلبه ما نريد ونذهب في رحلة علاجية إلى واشنطن أو إنجلترا ونعود بعد أشهر معنا الخيبة والخسارة والكلام ليس عن طلب العلاج فهو مشروع بل عن التعلق بالمخلوق ونسيان الخالق الحلم والذكرى عش أياما مع الجبار أمر معانيه الجليلة على جروحك اجعلها البلسم لعذابات روحك ايقظ بها ازاهير الفرح في نفسك اصنع بتأملاتك فيها شمس حياة تقضي على الخواء الذي كنت تعيشه ينزل رسولنا صلى الله عليه وسلم من الطائف محملا بقدر عظيم من الحزن والحرقة والانكسار بعد أن ادمى السفهاء عقبيه الشريفتين بالحجارة اراه ملك الملوك ملك الدنيا والاخرة اراه حبيبه سبحانه يرى قلبه المكتظ بالآهات فيرسل جبريل ومعه ملك الجبال لينهي تلك الحرقة يرسله في مهمة خاصة مهمة تتعلق بدكدكة الجبال الراسية فينظر ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحزانه التي جعلته يمشي من الطائف فلا يفيق إلا بقرن الثعالب فيقول أمرني الله أن أمتثل لأمرك يا محمد فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت إذا أراد أن يجبر كسرك أهلك مدينة بأكملها لأجلك ولكن محمدا عليه الصلاة والسلام يستأني بهم ويعفو عنهم عندما لذعت السخرية بسياتها الحارقة قلب نوح نظر إلى السماء ودعا رباه إني مغلوب فانتصر ففتح الملك سبحانه أبواب السماء بماء منهمر أغرق الكرة الأرضية لأجل نوح عليه السلام هل يستطيع غير الله أن يجبر كسور الروح بمثل هذا؟ بعض الأشخاص يظنون أن من مهماتهم تذميرك السخرية بك إظهارك بحجم صغير جدا أمام رفاقك ولولا الجبار لطحنتك مكائدهم يدخلون إلى عينك ليسرقوا أجمل أحلامك ويتسللون إلى قلبك ليمسحوا أروع ذكرياتك وكلما انطفأ حلم خلق الله لك حلما أجمل وكلما بهتت في قلبك ذكرى صنع الله لك ذكرا أروع فنجان قهوة وقد زود الجبار حياتنا بمجبرات ومضمدات وأدوية نعلم بعضها ونجهل أكثرها خلقها وأودعها في كونه لأجلك حتى تبتسم وتعيش حياة كريمة حتى تتفرغ لعبادته تلتأم جروحنا عندما نتناول الدواء الناجع لها وعندما نأكل الطعام الصحي وعندما نشرب الماء النقي تصح أرواحنا لما نرى الابتسامة على أوجه الآخرين وحين نشعر بأكفهم تربت على اكتافنا وعندما نسمع الكلمة الطيبة نتجاوز عقدنا عندما نصادف قلبا ينبض بحبنا ويدا تمتد لمساعدتنا وفنجان قهوة نرتشفه بمعية من نحب هناك اشياء تلتأم داخلنا عندما ننظر للطبيعة الجميلة نسمع خرير الماء ونحدق في العصفور وهو يطعم فراخه والصلاة تردم هوة اليأس في أرواحنا وسبحان ربي العظيم تخلق فرحا نجد طعمه في ألسنتنا وسبحان ربي الأعلى تحلق بنا حول العرش دعوات الواردة دفء في شتاء الحياة وزيارة الصديق متعة في صخب العيش وسؤال الجار عنك يلون لوحة نفسك الرمادية عصير البرتقال يجبرك على الابتسامة وقطعة الحلوى التذاذ خاص والحمام الدافئ شعور بانحسار الأتعاب الحياة مليئة بالمجبرات وربنا يريدنا أن نسعد أن نبتسم أن نحيا حياة جميلة كن ساجدا ما الذي يبطئك عن الله؟ ما الذي يجعلك تتأخر عن الانضمام لركب الأواهين الأوابين الذين يرتلون كلامه في جوف الليل؟ شكل الجنين في بطن أمه قريب جدا من شكل الساجد لله فكن في حياتك ساجدا كما كنت في بطن أمك يكفك الله رزقك ويجعل أضيق الأماكن أهنأها ويحطك برحمته كن ساجدا بقلبك وإن رفعت رأسك قل بنبضاتك سبحان ربي الأعلى وإن كنت ضاحك الثغر اهمس بشرايينك يا جابر المنكسرين اجبر كسري ثم تأمل في المعجزة وهي تشكل روحك من جديد اللهم اجبر كسر قلوبنا وكسر أرواحنا وكسر أجسادنا إنك على كل شيء قدير